صلاة بالسلام المبين لنقاط التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقاط التعين Nabiun kana asla taqwini min ahdikun fayakun ya gharami Nabiun kana asla taqwini min ahdikun fayakun ya لنقاط التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقاط التعين